هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كلبت غسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا ذا لاس إن وعد الله حق فلا تغر الدُّنْيَا الحياة الدنيا ولا يغر بالله الغر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا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 إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حمية تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاقِرًا لِتَبْتَغُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَنَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ل_hُوَ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن ما يملكون من قطنير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا ذا أيها الناس أن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 الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور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 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد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 وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي لنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب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 نا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجعل أكم النذير فذو فمال الظالمين من نصير، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عالم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كثر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أَرَأَيْتُمْ شركا أكم الذين تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا مِنَ من أَمْ لَهُمْ لهم شرك في السماوات أم آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا كتاب أم أتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعلم الظالمون بعضهم بعضًا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولإنزلت لا إن أمسكهما من أحد من بعد إن كان حليما وفورا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 ولو يؤخر الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى